يا إله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين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 مع رب البرية سبحانه وتعالى. إيو رب الصدق أن يوافق السر النطق أن يوافق الباطن الظهر بل أن يكون الباطن أفضل من الظاهر. من هنا فهمت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أنس كنا قد نهنا أن نسأل رسول الله عن شيء. فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع حتى أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات هو ضمام ابن ثعلبة ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام أتانا رسولك يزعم أن الله قد أرسلك آه الله أرسلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فقال الرجل من الذي رفع السماء فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله قال ومن الذي سطح الأرض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله قال من الذي نصب الجبال؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله قال فبالذي رفع السماء وسطح الأرض ونصب الجبال الله أرسلك قال نعم قال أتانا رسولك يزعم أن الله افترض علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق قال آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم وظل يأتي بأوامر الله حتى قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا أو لا أنقص منهن شيئا فلما انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق هي هذه التي تدخلنا جنة الحياة هذه التي بها نحيا حياة الحياة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله اسمع صدقا من قلبه صدقا نريد أن نصدق مع رب العالمين سبحانه وتعالى أنا بن النظر في غزوة أحد أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل ومر أنس بن النظر رضي الله تعالى عنه على مجموعة من الصحابة ألقوا بسيوفهم وجلسوا في حزن وكآبة شديدة فقال أنس بن النظر ما لكم تجلسون هكذا فقالوا مات رسول الله عليه الصلاة والصلاة فقال أنس بن النظر رضي الله تعالى عنه قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا هو الذي أخذه الله علينا والذي أراده منا رسول الله عليه الصلاة والسلام تجلسون في حزن وكعبة قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم نظر إلى المشركين وقال اللهم إني أبرأ إليك مما يفعل هؤلاء وأعتذر إليك مما يفعل هؤلاء يعني المسلمين ثم قال إني أشم الجنة من دون أحد الله أكبر يشم رائحة الجنة وينزل أرض المعركة ويقاتل في سبيل الله ويبلي بلاء أثنا وقتل بفوق السبعين طعنة فوق السبعين طعنة كلهم في صدره كلهم في صدره لم يتعرف أحد على جثته إلا أخته عرفته من أصابعه عرفتهم من أصابات يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وفي شأن هؤلاء نزل قول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا معهد الله عليه هل أنت صادق؟ هل أنت صادقة؟ نعم الصدق مع الله يجعلنا نطيع الله ولا نبتعد عن أوامر الله ونسارع في مرضات الله ونبتعد عن خطوات الشيطان ونبتعد عن هوى النفس الصدق مع الله رجل كم من المعاصرين لم يصدق مع الله وكان باطنه يخالف ظاهرة كان الرجل كان عالما. يا الله والله فتنة والله العظيم فتنة يا إخواني لا تظنوا أن المتكلم أفضل من السامع لا إن أكرمكم عند الله لم يقل أعلمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقوى يا إخوان التقوى يا أخوات ليست بصور ولا بكلام دون عمل ولا بمخالفة ظاهر لباطن أهو كم من المعاصرين وجعله الله عبرة كان يسمى بعبد الله ابن علي الصعيدي القصيمي نعم كان من بلدة من الصعيد وكان يجلس في القصيم في السعودية ولذا سمي بالقصيمي عبد الله القصيمي أبو محمد هذا الرجل له كتب ومؤلفات منها الصراع بين الإسلام والوثنية يأتي بشبهات الذين يطوفون حول الأضرحة والنذور والقربين ونحو هذا وفند هذه الشبهات ورد ردودا علميا وكان هناك من أئمة الحرم من يمدح فيه بل كتبوا كتب فيه شعرا تخيلوا رجل يكتب فيه شعر ألا لله ما خط اليراع لنصر الدين واحتدم الصراع أي الكتاب اللي كتبه صراع لا يماثله صراع تميد به الأباطح والتلاع صراع لا يماثله صراع يقوم به القصيمي الشجاع كأبيات وكلمات طويلة يريك من ضمن الكلمات يريك صراعه أسدا هصورا له في خصمه أمر مطاع لقد أحسنت في رد عليهم وجئتهم بما لا يستطع كلام عارفين يا إخواني وأخواتي هذا الرجل العالم البحر الفهامة كيف مات وعلى أي ملة مات مات هذا الرجل وهو ملحد على الإلحاد يقول لا إله والحياة مد إيه مات وهو يقول لا إله والحياة مد الحياة مد ألف التاريخ في مأزق مش عارف أو حال التاريخ وكان يسب الله في كتبه ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويستهزئ بالناس ويقول من هذا الذي احتل عقولهم يقصد رب العالمين أنه احتل عقول البشر انظروا للجرأة ذهل الناس من عالم ويؤلف وكتب للإسلام وكتب ها إنما الأعمال بالخواتيم يموت ملحجا وهو يقول لا إله والحياة مدى نعم ليه لم يكن صادقا الله لا يظلم أحدا كان الباطن شيء كان الباطن شيئا وكان الظاهر شيئا آخر من العلماء من يقول ضحكت الشيوعية عليه وأغرته بالأموال ومنهم من يقول ضحكت عليه النساء ومنهم من يقول أشياء كثيرة ومنهم من قال إن هذا الرجل كان متكبرا كان متكبر والدليل على أنه كان متكبرا وكان باطنه يخالف ظاهرة كان هذا الرجل يقول عن نفسه لو أن ما عندي من العلم والفضل يوزع على الآفاق أغنى عن الرسل أستغفر الله العظيم. يعني العلم اللي عنده لو يتوزع على البشر يغني مي بقى مش عايزين رسل. لو أنما عندي من العلم والفضل يوزع على الآفاق أغني عن الرسل أستغفر الله. وكان يقول لو أنصفوا أي الناس. كنت المقدم في الأمر ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكري، ولم يلجؤوا إلا إلي إذا ابتغوا رشادا وحزما يعزبان عن الفكر فما أنا إلا الشمس في غير برجها وما أنا إلا الضرر في لجاج البحر كان متكبرا متغطرسا خالف باطنه ظاهرة فكانت الخاتمة على الإلحاد عياذا بالله رضوان ربي مبتغايا وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي قال صديق حسن خان رحمه الله تعالى إنه لا تسوء الخاتمة لعبد من العبيد إلا بسبب دسيسة في قلبه يظهرها الله عند موتها احضر أخي واحضري أختاه أن يكون القلب فيه ذسيسة تظهر عند الموت عياذا بالله جل جلاله تريد أن تدخل جنة الحياة وأن تحيا حياة الحياة عليك بالصدق أن تكون صادقا سرك أفضل من العنانية باطنك أفضل من الظاهر لا أن تدعي شيئا أمام الناس وتكون بعيدا عن الناس بأمر آخر عياذا بالله جل جلاله ها هو رجل ها هو رجل كان أمام الناس يعتبره الناس من الصالحين وهو بخلاف ذلك وعند موته يموت عياذا بالله جل جلاله وهو يسب في الله وهو يسب في الله الصدق الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله رحمة واسعة أحسبه من الصادقين ولا أزكى على الله أحدا كان يدعو وتسمعون في أشرطته كان يدعو أن يموت في يوم جمعة وكان يدعو أن يقبض وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى مات الشيخ رحمه الله في يوم الجمعة ومات الشيخ رحمه الله وهو بين يدي الله جل جلاله وتقدست أسمعه الصدق كيف يكون العبد صادقا مع ربه سبحانه وتعالى مبتعدا عن هواه الشيخ صفوة نور الدين رحمة الله عليه يذهب إلى عمره وينطلق إلى المسجد الحرام ويسمع الخطبة بل ويدون عناصر الخطبة في يوم الجمعة وينطلق إلى الفندق وحينما وصل إلى الفندق فجأة حضرته المنية وقع على الأرض والتفت بوجهه وبصدره تجاه القبلة وظل يشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات وهو يقول ذلك مات على التوحيد إخواني كيف نجعل الباطن يوافق الظاهر كيف نكون أهل صدق مع الله سبحانه وتعالى امرأة على الفطرة امرأة على الفطرة حينما علم الطبيب أنها تحتضر قال لولدها لق إن أمك إن أمك تحتضر فدخل الابن عليها وهو يقول أمه أمه قولي لا إله إلا الله فنظرت الأم إلى ولدها وهي تقول لولدها يا فلان أتريد أن تقول لي إنني سأموت وتريد أن تجعلني أموت على لا إله إلا الله يا ولدي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفاضت روحها إلى الله جل جلاله أصدق مع الله أصدقي مع الله الكذب هل دليل على صدقنا الغيبة دليل على صدق العبد النميمة دليل على صدق العبد الإهمال في العبادات ندخل إلى الصلاة ولا ندري هل قرأنا الفاتحة في الركوع أم قرأنا التسبيح في القيام ولا نأخذ من صلاتنا شيئا ونستثقل العبادات بل ومنا من يصوم وإذا أفطر يفطر على الدخان هل هذا صدق مع الله بل عياذا بالله من الناس من يفعل الفواحش في نهار رمضان فهل هذا صادق مع الله من الناس من ينظر إلى المحرمات وإلى المواقع الإباحية حتى في رمضان هل هذا صادق مع الله؟ من الناس من إذا رأى الناس أقبل على العبادة وخشع وإذا انصرف الناس ينصرف عن العبادة فهل هذا صدق مع الله؟ تريد ان تعلم ان كنت صادقا ام لا انظر لنفسك في وقت الخلوة حينما تكون وحدك هل تنتهك محارم الله اذا ابتعدت عن اعين الناس تنتهك محارم الله واما امام الناس فانت بصورة اخرى ان كنت كذلك فتب مثل هؤلاء لا يشعرون بطعم الايمان مثل هؤلاء لا يتلذذون بالايمان ولا يعيشون الحياة الطيبة نريد إخواني وأخواتي أن نصدق نصدق مع الله السر كالعلن والظاهر كالباطن ونستجيب لأوامر ربنا لكي ندخل جنة الحياة ونحيا حياة الحياة لا نريد أن نكذب على أنفسنا لا أقول على ربنا لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى يعلم أنفسنا أكثر من أنفسنا فهو الذي خلقنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تعالوا لندخل جنة الحياة ونحيا حياة الحياة لنذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ونعيش الحياة الطيبة بالصدق مع الله وأن يكون الباطن أفضل من الظار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته